كتائب في ثرى الشيشان صاغوه مجزا صاغوه مجدا بالنجيع القاني وكزوا علىها من رواسي راية وفاقة نسجت من الأكفان فقشوا عليهم في الصغور رواية تروي بطولتهم على الثقلاني, الثقلاني شمخوا بعصف العاصفات فلم تكن تحني الرياح شوامخ البنيا تشهر سيفها لتهد ركن الكفر والطغيان صرحوا بوجه الكفر وهو مزمجر نحن الأبات صناعة القرآن لأنها لا مجيوشكم وعتادكم فالنصر يأنف ذلة الغربان فالنصر يأنف الغربان قوم إذا أذوا النفير تطايروا يشرون بالأولى يشرون بالأولى ثاني يشرون بالأولى يشرون بالأولى لهم ليقول عن قلب السكوار والريحاني لفو ملاقات السعام ريح فهم اعتامنا طفاني ريح فثم اعتامنا الطفاني وقفوا على سمع السمان وأعلنوا الزحف ماضي رغم كل تو وحرروا أمجادهم في صفحة الأزمان وقفوا على سمع الزمان وأعلنوا السحق ماض رغم كل مات تّود ووحّ أم جادههم في صف الأزمان أن في صف الأزمان يتهافتون على الخ يتهافتون على الخ في ععزة تها فتيه ال على القيعا يتهافتون على يتهافتون على الف في ععزة تها كتها فتر على القعاني ويعانقون الموت في وله له تتعالق الوالهان للوالهاني قرسل إذا الخطوب فالنار في الازمات خير بيان انه في الأزمات خير صيحاتهم الله اكبر حطمت عرش الطغاة وهامت الصلبان في الافق فرتج الجلمده فرت وحارت رايه العدوان الله أكبر حطمت عرش الطغاة الصلبان فكبرت المدى فرقا وخارت رايه العدوان فرقا راية يا ايها الاسد, يا يا الاسد, يا الاسد, الاسد البواسل الاسد ابشروا فالنصر يثب النصر يثب فيل والفرسان ربهم بلغنا بلدنا فالشوق أحراف سمعت الوجداني